أربع استمع إلى العبارات وأعدها ثم اكتبها في دفترك مسجد آية صوفيا الكبير قصر توب كابو. مسجد السلطان أحمد برج غلطة مضيق البوسفور القصر المغمور برج العذراء